ف ي ا ل م ل ك و خ ل ق ك ل شيء ف ق د ر ه ت ق د ي ر ا واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نصورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا اف كن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن اكتتبها فهي تملى عليه بكره و أ ص ي ل ا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 إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ت ب و ر ا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أ ذ ل ك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ أ ن ت م أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء أ م هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا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 لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد امنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا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 ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ئ ك شر مكانا و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقلنا ذ ه ب ا إ ل ى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس آ ي ة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 اذ امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا أ ن ص ب ر ن ا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أ ض ل سبيلا أ ر أ ي ت من اتخذ إ ل ه ه هواه أ ف أ ن ت ت ك و ن عليه وكيلا أ م تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون إ ن هم إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا الم تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما ب ر ز خ ا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 ما ا س أ ل ك م عليه من أ ج ر إ ل ا من شاء أ ن يتخذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بوجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 ولذين ا إ ذ ا ذكرو ا ب آ ي ا ت ربهم لم يخرو ا علي هاصم وعميانا ولذين يقولون ربنا هذلنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا ق ر ة أ ع ي ن وجعلنا للمتقين ا م ا م ا يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما